صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن 117. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب 118. أجعل الآلهة إلها واحدا 119. إن هذا لشيء عجاب 110. وانطنق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم 111. إن 117. إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق 119. عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب 112. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب 113. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب 117. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب 118. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد 119. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب